الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى صفه المتقين الذين يهتدون بالقرآن هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون حكم لهم بعد ذلك بالهداية أولئك على هدى من ربهم وحكم لهم بالفلاح وأولئك هم المفلحون فأصحاب هذه الصفات يسيرون على نور من الله تبارك وتعالى وتوفيق وهداية وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا مما منه فروا وهربوا وهذه حقيقة الفلاح إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب فحكم لهم بهذا وهذا أنهم على هدى وأنهم أهل الفلاح فتبين هنا أيها الأحبة أن الهدى مرتب على هذه الأوصاف فقد جعل الله تبارك وتعالى ذلك هذه الأوصاف بين الهدى الأول هدى للمتقين ثم ذكر أوصاف هؤلاء المتقين فأعاد ثانية وقال أولئك على هدى من ربهم فمن أراد الهدى فعليه أن يتحقق بهذه الصفات إمام بالغيب وما يدخل فيه وإقام الصلاة والانفاق في سبيل الله تبارك وتعالى الإنفاق الواجب والنفقات المستحبة فهذا يكون صاحبه مع الإيمان والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فمن كان مستجمعا لهذه الأمور جميعا فهو صاحب الهدى وبقدر ما يتحقق له من هذه الأوصاف يكون له من الهدى كما عرفنا أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه بقدر ما يكون من استجماع هذه الصفات يكون لصاحبها من الهدى الذين يكونون بهذه المثابة يكونون على هدى فإن حققوها على وجه من الكمال والتمام كانوا على هدى كامل ولهذا نكره تبارك وتعالى هنا قال اولئك على هدى من ربهم الهدى التام الهدى الكامل الهدى العظيم لأن التنكير احيانا يفيد التعظيم وذلك بحسب السياق على هدى هدى تام وهكذا إذا اختل شيء من هذه الأوصاف نقص من هذا الهدى بحسب ذلك النقص الواقع وهذه الآية أيضا يؤخذ منها أن الإيمان يزيد وينقص فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه الأمور جميعا قال أولئك على هدى من ربهم هدى عظيم فإذا نقص شيء من هذه الأوصاف نقص من هذا الاهتداء فيكون نقصا في إيماني نقصا في إيمان العبد وهذه قضية معلومة مقررة بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة وعليها إجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثم تأمل أيضا الإشارة إليهم بالبعيد أولئك الذين حققوا هذه الأوصاف فهذا يدل على علو مرتبتهم ورفيع منزلتهم أشار إليهم بإشارة البعيد لأن القريب يشار إليه بهذا والمتوسط في البعد يقال له ذاك والبعيد يقال له ذلك وهكذا يقال أيضا أولئك للبعيد ثم تأمل أيضا الاتيان بحرف على أولئك على هدى من ربهم فحرف على يفيد الاستعلاء فهم مستعلون بهذا الهدى متمكنون ايضا من هذا الهدى فقلوبهم ونفوسهم مستقرة بذلك ثابتة عليه ليس عندهم أدنى تردد وشك وريب فهم على هدى يتيقنونه وهم ثابتون عليه غاية الثبات، فمن أراد الثبات على الهدى فعليه أن يثبت إيمانه بمثل هذه الأمور المذكورة فهذا أيها الأحبة وما ذكر بعده يدل على القدر الذي وصل إليه هؤلاء الناس هذا الإبهام بالهدى الذي لا يبلغ كنهه ولا يقادر قدره كما تقول لو رأيت فلاناً لرأيت رجلاً يعني رجلاً عظيماً مستجمعاً لأوصاف الرجولية وهكذا هؤلاء فهم على هدى يعني في غاية الكمال والتمام ولاحظوا ايضا التكرار في الإشارة بقوله أولئك أولئك على هدى من ربهم ما قال وهم المفلحون واينما قال واولئك هم المفلحون فهذا يفيد التوكيد توكيد هذه الاوصاف الهدايه والفلاح وانهم قد حققوا المرتبه العليا من الهدايه وما يترتب عليها من الفلاح ويبنى عليها وهذا يدل على عنايه ايضا بالشان هؤلاء المتقين الذين يذكر اوصافهم في هذه أو الجمل وكذلك أيضا أذا التكرار يدل على أن الهدى الذي هم عليه وكذلك الفلاح كل واحد كأنه مستقل قد تميزوا به ونالوا منه ما نالوا من الكمال والتمام تميزوا بذلك عن غيرهم بكل واحد من هذين الوصفين العظيمين بحيث لو انفرد أحدهما لكفى في التميز بمفرده أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون حصلوا هذه الأوصاف العظيمة التي كأنهم انفردوا بها واستجمعوها وكذلك أيضا تاملوا دخول الواو مجيء واو العطف أيضا في قوله وأولئك ما قال أولئك على هدى من ربهم ثم قال هم مفلحون مثلا أو قال أولئك مفلحون ليحكم لهم بالفلاح وإنما جاء بي الواو وأولئك هم المفلحون فهذان خبران أولئك على هدى من ربهم على هدى هذا الأول وأولئك هم المفلحون فهذان أمران متميزان مقصودان فهذا كله يرجع إلى ما ذكر باعتبار أن كل وصف كأنه يقوم بنفسه يتميزون به ومعلوم أن الشيء لا يعطف على نفسه أولئك كالأنعام بل هم أضل في هذه الآية لم يأتي بالعاطف وإنما قال الله تعالى بل هم أضل فلو كان الخبر الثاني في معنى الأول في هذه الآية من سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لم يأتي بحرف العطف أولئك كالأنعام بل هم أضل فهذا كله يرجع إلى أولئك أولئك كالأنعام بل هم أضل يعني أولئك أضل من الأنعام فكلاهما كلا المذكورين يرجعان إلى الأول الذي هو أولئك لكن أولئك على هدى هذا مستقل وأولئك هم المفلحون هذا أيضا مستقل ثم أيضا الاتيام بضمير الفصل كما ذكرنا في الموضع السابق في الليلة الماضية وأولئك هم فهذا فيه تقوية النسبة بين طرفي الكلام يعني أولئك هم يعني إضافة الهدى إلى هؤلاء ودخول ال. على قوله المفلحون وأولئك هم المفلحون يشعر بالحصر وكأنهم قد حققوا الوصف الكامل من الفلاح كأنه لا مفلح الا هم كما تقول زيد هو الشجاع وزيد هو الشهم وزيد هو الرجل يعني الذي قد استجمع صفات الرجولية أو الشجاعة أو غير ذلك من الأوصاف الكاملة بحسب ما يذكر ثم انظر في هذه الآيات وهذه الصفات وما فيها من حسن التقسيم فقد استجمعت جميع الأوصاف المحمودة والعبادات البدنية والمالية التي يعكف عليها أهل الإيمان أولئك على هدى من ربهم بعد ما ذكر تلك الأوصاف الكاملة وأولئك هم المفلحون نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من اهل الهدى ومن أهل الفلاح وان ينفعنا واياكم بالقران العظيم اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعانفي مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين إذا كان لديكم أسئلة تفضلون تفضل. هذه فائدة تضيفها يقول في قوله أولئك على هدى من ربهم ما قال على هدى من الله هنا يمكن أن يضاف فائدة يقال بأن ذكر الرب هنا مشعر بالتفضل والتربيب فإن من معاني الرب المربي فهو يربي أبدانهم وأرواحهم ونفوسهم فينقلهم من كمال إلى كمال فهذا الهدى الحاصل لهم وهذا الفلاح الحاصل لهم كله من ربهم. ثم إن هذا أيضا من معاني من معاني الربوبية. يعني العطاء والمنع. ونحو ذلك كله من معاني الربوبية. فعبر هنا بالرب ولم يعبر بلفظ الجلالة الله. يمكن أن يضاف هذا. نعم. ذلك الكتاب أشار إليه في البعيد على علو مرتبته ومن تمسك بالقرآن. يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه الإشارة إلى البعيدة يدل على مرتبة القرآن كما ذكرنا العالية فمن تمسك به علت مرتبته وهذا صحيح فإن الملابسه والمقاربة والاشتغال بشيء لا شك أن صاحبه يناله ما يناله من هذه المقاربة كما قال بعض السلف أو قال بعض أهل العلم اشتغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات لأنه كتاب مبارك نعم تفضل أي يقول الشيخ بأن الإحسان هو أعلى مراتب الدين الإسلام هم الإيمان هم والإيمان بالغيب هو الطريق إلى ذلك ويمكن أن يقال الإيمان بالغيب وما ذكر من هذه الأوصاف لأنه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فحكم لهم بمثل هذه الأمور الهدى الكامل والفلاح وإنما يكون ذلك بهذه المثابة لمن حقق مرتبة الإحسان هكذا نعم هذا مضى يقول الشيخ بأن هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب ذلك هو الفصل بين أهل الإيمان وغيرهم فأهل الإيمان يؤمنون بالغيب وغيرهم لا يؤمنون بالغيب وهذا صحيح قد مضى الكلام على هذا نعم ذكرنا هذا قبل قليل بأن هدى تدل على التعظيم هنا تنكير يدل على التعظيم هدى عظيم نعم أيضا لا ليس كذلك الله أعلم أولئك على هدى هنا يصفهم بأنهم على هدى ما يمكن أن يتأتي يقال مثل أولئك على هادي من ربهم هو يريد أن يصف أولئه هم على هدى أو ضلاله فقال أولئك على هدى والهادي هو الذي يهدي غيره فالله هادي والقرآن هادي والرسول هادي صلى الله عليه وسلم فهو يريد أن يصف هؤلاء بأنهم على هدى لكن قوله تبارك وتعالى من ربهم هذا الهدى لاحظ أنه مبتدا من الله دخول من من ربهم فالهدى إنما يستمد من الله تبارك وتعالى ومن يهدي الله فهو المؤتدي فلا يمكن أن يحصل الهدى بطريق آخر لا يستطيع أحد أن يمنحك الهدى إنما الهدى يكون من الله ومن ثم فإنه يتوجه إليه بطلب هذا الهدى وسؤاله والتضرع إليه فعل الأسباب التي يتحصل بها هذا الهدى وأيضا لاحظوا الآن الآيات نحن تركنا أشياء يعني مثلا في قوله الذين يؤمنون بالغيب عبر بالفعل المضارع ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهذا الإيمان يتجدد والقضايا التي تستوجب الإيمان بالغيب وما ينزل من الوحي متتابعا كل هذا إيمان جديد يؤمنون به وإذا توقفت أذهانهم في شيء لم يعقلوه مما أخبر الله عنه فإنهم لا يبادرون إلى انكاره فإيمانهم بالغيب مستمر متجدد وكذلك أيضا يقيمون الصلاة عبر بالمضارع الفعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد فهم يقيمون الصلاة حينا بعد حين يستمرون على هذا ومما رزقناهم ينفقون فهذه نفقاتهم متكررة مستمرة نعم هذا مضى الكلام هل ذكرت هذه الفائدة قبل؟ مضت هذه الفائدة لذكرها الأخ إذا قلنا بأن ترتيب السور توقيفي واعتبار المناسبات بين السور فيكون اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم الذي يدعون ربهم بالهداية إليه قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فاتباع هذا الكتاب ولذلك قال بعض السلف بأن الصراط المستقيم هو اتباع القرآن هكذا قال بعضهم وهذا معنى صحيح فإن اتباع القرآن لا ينافي قول من قال اتباع السنة أو نحو ذلك وهكذا وهكذا نعم الباقي شيء نعم كيف مرة ثانية نعم يقول إذا كان العبد في استمرار بالطاعة فهل يكون ذلك زيادة في الهدى الجواب نعم كما سبق أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالماصية أولئك على هدى من ربهم هدى كامل ما الذي أوجب هذا الكمال بماذا حصلوه حصلوه باعتقاد الراسخ بالجنان يؤمنون بالغيب وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة في هم يوقنون وكذلك بأعمال يقيمون الصلاة ويعتون وما رزقناهم ينفقون فهذه أعمال وعقائد والإيمان كما هو معلوم قول وعمل كذلك أيضا التأكيد ب. الجملة الاسمية كما في قوله في الآية التي قبلها وبالآخرة هم يوقنون فهذا يدل على ثبوت اليقين عندهم طيب بالضبط وهذا مضى الكلام عليه الشيخ يقول أن يمكن أن يقال بأن الدافع إلى العمل من إقام الصلاة والإنفاق نحو ذلك وإيمانهم بالغيب جواب نعم فإن إيمانهم بالغيب حملهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كذلك أيضا يعني هم حينما آمنوا بالغيب أن الله يراهم يطلعوا عليهم وأنه يجازيهم على هذه الأعمال فهي لا تضيع عنده تبارك وتعالى وهكذا ما ذكر بعدهم قوله بالآخرة هم يوقنون كما سبق فيكون ذلك حافزا وهذا من جملة الغيب الذي هو اليوم الآخر طيب يكفي هذا الله أعلم